ستة، استمع إلى الإعلان والحوار الآتي ثم اقرأهما واكتبهما في دفترك شقة مفروشة في حي التحرير لها غرفة النوم وغرفة الجلوس ومطبخ وحمام ومرحاض الغرف مفروشة بالأثاث وفيها تلفاز وفرن وثلاجة وغسالة العمارة قريبة من محطة المترو الهاتف 3 جاسم انظر إلى هذه الشقة الصوره جميلة أين هذه الشقة؟ في حي التحرير إذن هي قريبة من محطة المترو وهل هي مفروشة؟ نعم مفروشة بالأثاث وفيها تلفاز وفرن وثلاجة وغسالة الملابس هل يوجد رقم السمسار في الإعلان؟ نعم